بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثاني عشر من كتاب المنتقب من غريب كلام العرب لأبي الحسن علي بن الحسن الهنائي المعروف بقراع النمل المتوفى سنة عشر وثلاثمائة للهجرة باب من قال بيتا أو قيل فيه فلقب به منهم جيران العود النميري سمي بذلك لقوله عمدت لعود فانتحيت جيرانه وللكيس أنضى في الأمور وأنجح خذ حذرا يا جارتي فإنني رأيت جيران العود قد كان يصلحه فغلب لقبه على اسمه ومنهم منبه ابن قيس ابن عيلان بن مضر وهو أبو باهله وغني فسمي بأعصر بقوله قالت عميره ما لرأسك بعدما فقد الشباب أتى بلون منكر اعمير إن اباك غير لونه مر الليالي واختلاف الاعصر وامرؤ القيس بن حجر الكندي سمي ذا القروح بقوله فبدلت قرحا داميا بعد صحة فيالك نعمة قد تبدلن أبقسة وفيه يقول الكميث بن زيد الأسدي وما ضرها أن كان في الترب ساويا زهير واودى ذو القروح وجروله وعوف بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن سعلبة سمي مرقشا وهو مرقش الأكبر بقوله الدار قفر والرسوم كما رقش في ظهر الأدين قلم وشأس بن نهار ويقال عائد بن محصن بن ثعلبه بن وائل ابن عبي بن عوف سمي المثقب بقوله أرينا محاسلا وكتمنا أخرى وسقبنا الوصاغ للعيون وسمي الممزق بقوله فإن كنت مأكولا فكن خير آكل وإلا فأدركني ولما أمزق ويروا فكن أنت آكل وجرير ابن عبد المسيح الضبوعي سمي المتلمس بقوله فهذا أوان العرض جن ذبابه زنابيره والأزرق المتلمس وخداش ابن بشر بن أبي خالد بن بيبة بن قرط بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد منات بن تنين سمي البعيس بقوله تبعث مني ما تبعث بعدما أمرت ثبالي كلها مرة شذرة. ويزيد بن ضرار أخ الشماخ بن ضرار ابن حرملة بن صيفي بن أصر ابن إياس بن عبد غن بن جحاش بن بجالة ابن مازن بن سعلبة بن سعد بن دبيان ابن بغيض بن ريس بن غطفان سمي مزردا بقوله: فقلت تزرضها عمير فإنني لدرد الموالي في السنين مزردة وعمير بن شعيين يقال ويقال شيين ابن عمرو بن عباد بن بكر بن عامر بن اسامه بن مالك بن بكر ابن حديد ابن عمر بن عمرو بن غنم بن تغلب سمي القطامي بقوله فك القطامي قتا قواريا وعمرو بن ملقه سمي عارقا بقوله فان لم تغير بعد ما صنعتم لان تحيا للعظم ذو أنا عارق والحارث بن تميم سمي شقره بقوله وقد اخضب الرمح الاصم كعوفه به من دماء القوم كالشقرات يعني شقائق النعمان وعاصم بن منظور بن عبد الرحمن بن عتاب بن اوس بن محصن بن جرول بن الاعظم واسم الأعظم حبيب بن عبد العز بن حزيمة بن رزام بن مازن بن سعلبة بن سعد بن زبيان بن بغيض بن الريس بن غفطان وناس يقولون اسمه قطبة بن محصن سمي الحادرة بقول زبان بن سيار الفزاري فيه كأنك حادرة المنكبين رفعاء تنقض في حائري وحذيفة بن بدر بن سلمة ابن عوف بن قليب بن يربوع بن حنظلة ابن مالك بن زيد مناسة بن تميم ابن مر بن أد بن طابخ بن الياس وهو جد جرير بن الخطفة سمي الخطفة بقوله كلتني قلبي فيما كلف هوازنيات حللنا الغريف أقمنا شهرا بعدما تصيف حتى إذا ما فرد الهيف السفى قربنا بذلا ودللا مخشفا يرفعنا بالليل إذا ما أسدفا أعناق جنان وهاما غجفا وعنقا بعد الكلال خيطفا خيطف سريع فيعل من الخط واللهبي سمي الأخضر بقوله وأنا الأخضر من يعرفني أخضر الجلدة في بيت العرب الأخضر ها هنا الأسود وذو الكلب الهدلي ويقال له عمر عائد الكلب سمي بذلك لقوله ما لمرضت فلم يعدني عائد منكم ويمرض كلبكم فأعوده وقيس الرقيات سمي بذلك لقوله رقية لا رقية لا رقية أيها الرجل وعبد الله بن رؤبة سمي العجاج بقوله حتى يعج سخنا من عجعج وعمير بن إلياس سمي قمع بقول أمه وأنت قد أسأت وانطمعت وعبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب بن هاشم سمي ببه بقول أمه هند وهي لا لأنك حن ببه جارية كالقبة تحب أهل الكعبة وعامر بن مالك بن جعفر أخو طفيل سمي ملاعب الأسنة بقول أوس بن حجر عنه فررت وأسلمت ابن أمك عامرا يلاعب أفراف الوشيج المزعزع فراغ النادبة قوما تجوبان مع الأنواح وأبنا ملاعب الرماح ومذرها الكتيبة الرداح وجامع ابن شداد بن ربيعة ابن أبي بكر بن ربيعة بن كلاب سمي مرخيا بقوله فرخ المحض بالماء العذاب وغيلان بن عقبة بن بهيش سمي ذا الرمة بقوله أشعة باقي رمة التقليد وموسى شهوان سمي بذلك لقوله لست منا وليس خالك منا يا مضيع الصلاة للشهوات وعمر بن عبد مناف سمي هاشما بقول الشاعر عمر العلا هشم السريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف وسمي رف ليلة الأخيلية الأخايل بقولهم نحن الأخايل لا يزال غلامنا حتى يدب على العصا مذكورا باب من قال كلمة أو قيلت له أو فعل فعلة فصارت لقبا أو عرف بها حسنا كان ذلك أم قبيحا قال ابن الكلبي ولد الياس بن مضر عمرا وعامرا وعميرا وأمهم ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحاس بن قضاعة وإن إبل الياس نفرت من أرنب فخرج عمرو فأدركها فردها فسمي مدركة وأخذ عامر الأرنب فطبخها فسمي طابقة وانقمع عمير في البيت فلم يخرج فسمي قمعة وأبصر إلياس أمهم قد خرجت تستبحث عن الإبل فقال علامة خندفينا فينا وقد وجدت الإبل فسميت خندف وعمر بن لحي واسم لحي ربيعه بن حارثة بن ثعلبة بن عمر مزيق مزيقياء ابن عامر ماء السماء ابن ثعلبة الصصم ابن القيس بن مازن بن الأز بن الغول فسمي عمر بن لحي خزاعة لأنه انخزع عن الأز حين خرجت عن اليمن مع عمرو بن عامر في وقت سيل العرن يقال خزع الرجل عن القوم وانخزع وتخزع إذا تخلف قال حسان بن ثابت في ذلك فلما هبطنا بطن مر تخزعت خزاعة عنا بالحلول الكراكري وسمي عمر مزيكياء لأنه مزق الأز في البلاد وسمي عامر ماء السماء لسخائه كأنه يقوم مقام المطر وسمي ثعلبه الصصم لعقله ودهائه والصصم والمصطم المحكم والأز اسمه ذراء ممدود وكان ذا معروف فكان الرجل فراغ له أزدى إلي ذراء يدا وأزدى فسمي الاسد والأزدى وسمي الحارث بن عمرو بن تميم الحبط وهو جد الحبطات من تميم لان بطنه ورم عن شيء اكله وسمي بن العنبر بن عمرو بن تمين بالجعراء لأن امهم تغثى بنت معنج كانت ورها فضربها صراق وهدة من الأرض فوضعت ذا بطنها فظنت أنها جعرت فأقبلت إلى أمها فقالت يا أمتاه ايفتح الجعرفاه قالت نعم وينادي أباه وعلمت أنها ولدت فلقبوا بني الجعراء قال فيهم عمر بن معدي كرب ألا تاء الهوازنة هل أتاها بما فعلت في الجعراء وحدي وسمي الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ابن أخي عمر بن أبي ربيعة الشاعر ابن عمر بن مخزوم القباع لأن مصعب بن الزبير كان والده على أهل البصرة وكان رجلا خطيبا وكانت أمه حبشية نصرانية قال فأتى بمكيل صغير في المرآة يسع دقيقا كثيرا فقال إن مثيالكم هذا لقباع فلقب القباع وفيه يقول أبو الأسود الدؤلي يخاطب عبد الله بن الزبير وكان يكنى ابا قبيب أمير المؤمنين ابا قبيب أرحنا من قباع بني المغيرة بلوناه ولمناه فأعيا علينا ما يمر لنا مريرة سوى أن الفتى نكح أكون وسهاك مخاطبه كثيرة كأن حين جئناه أضفنا بضبعان تورط في حظيرة وكان خرج لقتال قطري حين استخلفه مصعب على الكوفة فسار مسيرة يومين في شهر فقال شاعرهم سار بنا القباع سيرا نكرا يسير يوما ويقيم شهرا وكان دارم بن مالك يسمى بحرا فأتى أباه قوم في حمالة فقال يا بحر ائتني بخريطة وكان فيها مال فجاءه يحملها وهو يدرم تحتها من ثقلها فقال أبوه قد جاءكم يدرم فسمي دارما يقال درمت الأرنب تدرم درما ودرمت تدرم درما ودرمانا إذا مشت فقاربت الخف ويقال امه دروم تذهب وتجيء بالليل وامرأة درامة ودروم ودرجم سيئة المشيا وكان يقال لهبيرث بن عبد يغوث المرادي المكشوح وكان قد كوي في كشحه أي جنبه ويقال كشحته بالنار وكشاته كويته والكشاح فراغ في الكشح وكان جرول بن اوس بن جؤية بن مخزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة فراغ في بعض الحروب وكان رجلا جبانا فأسر فقيلة قد عهدناك تكره النزال ولا تنازل الأبطال فقال مكره أخوك لا بطل فأرسلها مثلا فرار إنما خطات بيدي فأسرت فسمي الحطيئه يقال حطأته حطأ وحطأة واحدة وتصغر حطيئه وهو الضرب باليد مبسوطه حيث اصابت من الجسد وممن لقب من الشعراء الأخطل كان يلقب بدوبل وهو اسم للذئب وفيه يقول جرير بكى دوبل لا يرقى الله دمعه ألا إنما يبكي من الذل دوبل ويزيد بن سويد بن حطان الضبوعي كان يلقب بيزيد الغواني ومن شعره كأن سلافا من عناقيد يانع من الكرم بين الناجزين مشوب بواسف ماء باث تسري به الصبا على رصف أو تمتريه جنوبه ومسلم بن الوليد صريع الغواني وطفيل الخيل الغنوي وكان يلقب أيضا بالمحبر لتحضيره الشعر وعلقمة بن عبده وكان يلقب بعلقمة الفحل بذلك بينه وبين علقمة الخصي وزياد بن عمرو الزبياني لقب بالنابغة لأنه فيما يذكرون نبغ بالشعر بعد أربعين سنة من سنه وقالوا بل بقوله فقد نبغت لهم منا شؤونه وهذا في قصيدة منحوله أولها نأت بسعادة عن كنوى شطون والأعشى كان يلقب بفناجة العرب لغزله وحسن وصفه للنساء في شعره وكان يقال لبني مخزوم في الجاهلية ريحانة قريش وكان يقال لقريش كافة الفمس واحدهم أحمس وهو الذي لم يصبه الجدري ومن ألقاب العرب زاد الركب ومجير الجراب ومكلم الذئب وزيد الخيل وزيد الفوارس وزيد الأراني وكذاب بني الحرمان وكان يقال لعبد الملك أبو ذباب وأبو ذبان ببخره وكان يقال ليزيد بن الوليد بن عبد الملك الناقص لأنه نقص أعطيات العرب وكان يقال للحجاج بن يوسف المبير لأنه أبار الناس أي أفناهم بالقتل ومما الناب اسمه عن اللقى حاتم طي يضرب به المثل في السخاء وكعب بن مامة استخاء أيضا والأسرة وكان من خبره أنه خرج إلى سفر ومعه رجل نميري فأصابهما عطش فجعل النميري يقول لكعب اسقي أخاك النميري وهو يسقيه الماء حتى فني الماء ثم سقاه الخمر حتى فنيت ونجى النميري ومات كعب بن مامة عطشا فضربت به العرب المثل لمن الحث في المسألة فقالت صراغ وأنشدنا فيه أبو يوسف الأصطهاني ما كان من سوقة أسقى على ضمأ ماء بخمر إذا ناجودها برد من ابن مامة كعب ثم عي به زو المنية إلا حرة وقد يقول لم يقدر لم تقدر المنية تقتله إلا بالعطش وبنوا أن في الناقة كانوا يلقبون بذلك فيغضبون منه فلما قال فيهم الحطيئة قومهم هم الأنف والأزناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنب صار لقبهم مدحا لهم ورضوا به والعرب تضرب المثل في الحمق بقباع بني ضبه وكان رجلا جاهليا وكان أحمق أهل زمانه فقال كتيبة بن مسلم في كتاب له يا أهل خراسان ان وليكم وال شديد عليكم قلتم جبار عنيد وان وليكم وال رؤوف بكم قلتم قباع بني ضبه وذو القرنين اسمه الاسكندر سمي بذلك لانه اخذ بقرني الشمس شرقا وغربا وذو النون يونس عليه السلام والنون الحوت وذو الكفل وازواء اليمن ذو نواس وذو رعين وذو جدا وذو وفيه يقول الشاعر يقول الشاعر جار الزمان علينا مثل ما فعلت أيامه بابن ذو الجدين من يمن وثيبويه النحوي اسمه عمرو بن عثمان بن قبر ويقنى أبا البشر وثيبويه لقب وإنما قيل لأبي حسل ربيع بن عمرو بن عوف بن وديعة بن لكيز بن أفصى حوثرة لأنه ساوى ممرأة بمكة أو بسوق عكاب بقدح صغير فأكثرت عليه في السمن فقال لصاحبته والله لو أدخلت حوسرتي فيهما وسعها فسمي حوسرة والحوسرة الكمرة والعنبر بن تميم كان يقال له خضمة وحمير يقال له عرنجج ومراد يحابر وروي عن أنس بن مالك أنه قال كنان رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقلة جنيتها وكان يكنى ابا حمزة وكانت البقلة حميزة حادة المذاق وزعم أنه يكثر أكل الخردل وروي عن أبي هريرة أنه قال مررت في الجاهلية بمجلس لقريش فقالوا لي ما في كمي فقلت هريرة وكان في كمي هرة فقال فأنت إذا أبو هريرة ومن عرف بالأسماء الصالحة ابو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي أبو تراب وحمزة أسد الله فراء رضي الله عنهم وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا محمد وأحمد والماحي يمحو الله بي الكفر والحاشر أحشر الناس فرا والعاقب يعني أنه عاقب الأنبياء عليهم السلام اي اخرهم وكان عليه السلام قبل مبعثه يسمى الأمين وموسى عليه السلام الكريم وعيسى عليه السلام المسيح ومريم ابنة عمران عليها السلام العذراء البتول لانها انبتلت عن الرجال وفاطمة عليها السلام الزهراء والاسماء اللازمة والألقاب كثيرة اختصرت هذا منها باب اسماء دارات العرب وهي عشرون داره أصل الدارة الدار يقال دار ودارة ومكان ومكانة ومنزل ومنزلة قال أبو فقعة الداره كل أرض واسعة بين جبال وجمعها دور وهي البهرة إلا أن البهرة لا تكون إلا سهلة والدارة تكون غليظة وسهلة قال غيره الدارة كل جوبة تنفتح في الرمل وجمعها دور كما قيل قارة وقور وساحة وسوح قال الأصمعي الدارة جوبة واسعة تحفها الجبال قال الأصمعي وعده من العلماء دخل كلام بعضهم في كلام بعض فمنها دارة جلجل قال امرؤ القيس ألا رب يوم لك منهن صالح؟ ولا سيما يوما بدارة جلجلي ودارة القلتين قال بشر بن أبي خازم سمعت بدارة القلتين صوتا لحنتمت الفؤاد به مضوع أي مروع ضاعه روعه ودارة خنزر وقال الحطيئة إن الرزية لا أبى لك هالك بين الدماخ وبين دارة خنزر وقال النابغه الجعدي ألم خيال من أميمة موهنا طروقا وأصحابي بدارة خنزر ودارة صلصل قال جرير إذا ما حل أهلك يا سليمة بدارة صلصل شحق المزارة ودارة مكمن قال الراعي بدارة مكمن ساقت إليها رياح الصيف أرآما وعينا ودارة مأسل قال ذو الرمة نجائب من ضرب العصافير ضربها أخذنا أباها يوم دارت مأسلي ودارة الجأب قال جرير ما حاجة لك في الضعن التي بكرت من دارة الجأب كالمخل المواقير ودارة الزئب قال عمرو بن براقة الهمداني وهم يكدون وأي كدي من دارة الزئب بمجرهد ودارة رهبا قال بها كل ذيال الأصيل كأنه بدارة رهبة ذو سوارين رامح ودارة الكور قال سويد بن كراع ودارة الكور كانت في محلتها بحيث ناصا أنوف الأخرى الجردة ودارة موضوع قال الحسين بن الحمام جد الله أبناء العشيرة كلها بدارة موضوع عقوقا ومأسما ودارة السلم قال ارطات بن كعب الفزاري ما كنت أول من تفرق شمله وأرى الغداه من الفراق يقينا وبدارة السلم التي شوقتها دمن يظل حمامها يبكينه ودارة الجمد ودارة القداح ودارة رفرف ودارة قبقف ودارة محصن ودارة الخرج ودارة وشحى ودارة الدور باب أسماء سهام الميسر قال هشام بن محمد بن السائب الكلبي سهام الميسر أحد عشر سهما زواك الأنصباء منها سبعة أولها الفز وفيه فرض واحد أي علامة وله غلم نصيب إنفازة وغرم نصيب إنخابة والثاني التوأم وفيه فرضان وله وعليه نصيبان والثالث الضريب وفيه ثلاثة فروض والرابع الحلس وفيه أربعة فروض والخامس النافز ويقال النافس عن ابن الاعرابي وفيه خمسة فروض والسادس المسبل وفيه ستة فروض والسابع المعلى وفيه سبعة فروض فذلك ثمانية وعشرون فرطا وأنصباء الجذور كذلك لم نذكر لم نذكر تعضيتها كراهه للتنبيه على الخمار والتي لا انصباء لها اربعه تسمى الأغفال لانه أو لانها لا فرض فيها ولا انصباء لها وهي المصدر والمضعف والمنيح والسفيح وانشد غيره قول عروه بن الورد لبني زياد وكانوا سبعه وهم الربيع وأنس وعمارة وقيس والحارث وعمر ويزيد وأمهم فاطمة بنت الخرشب الأنمارية يضربهم مثلا بالقباح التي تفوز ويهدي قيسا ويجعله لغوا كالمنيح الذي لا يغنم ولا يغرم وقدم بعضها على بعض لإقامة وزن الشعر أثبت المعلى وهو أول سورة وبالمسبل الثاني وبالحلس والتوم وجاءت بفز والضريب تليه وبالنافس المغلوب في الرأس والقدم فراغ وتغرم ما جنت وقد يغرم المرء الكريم إذا اجترم وقيس منيح في الندي متى يفز يعف صاغرا لا غنم فاد ولا غرم فراغ قيس منيح وقوله فاد أراد افادا باب اسماء خيل الحلبه فراغ المجلي والثاني المصلي سمي بذلك لأنها مته عند صلاه السابق وهي مؤخر فخذه والثالث المسلي والرابع التالي والخامس المرتاح والسادس العاطف والسابع الحظي والثامن المؤمل والتاسع اللطيم وهو الذي ينطم وجهه فلا يدخل الصرادق والعاشر السكيت والسكيت فرار والغادر أي الباقي والفسكل وهو بالفارسية فشكل وقد ذكرها بعض السعراء فقال جل المجل ثم صلى بعده محذوف وازعها وسلل الأدهم والرابع التالي استفاق وقد جرى فيهنذ عقب وشأو من جمه والخامس المرتاح حتى بعده طرف لعاطفه عليه تحمحم وترى المؤمل وهو منها له نهت ويسبعه أغر ملطم وترى السكيت ولا جواري بعده إلا الغبار معجج ومقدم ويقال للحبل الذي تصف عليه الخيل عند السباق المقبض والمقوس والجميع المقابض والمقاوس ويقال للموضع الذي ترسل منه الميطان والغاية باب أسماء العجوز السبعة التي تكون في دبر الشتاء لأربعة أيام تبقى من شباط وثلاثة تخلو من آذار من شهور العجم وهي الصن وصنبر وأقوهما الوبر ومطفئ الجمر. ومسلح العجوز في الكسر، وبعضهم يقول مكسئ الضعن وبعضهم يجعل مكانه معللا وآمر ومؤتمر وهذه الأيام عند العرب في نوء الصرفة وهي منزلة من منازل القمر وإنما سميت صرفة لانصراف البرق. قال الشاعر في هذه الأيام وقدم وأخر لإقامة وزن الشار كُسِع الشتاء بسبعة غُبر أيام شهلتنا من الشهر فراض بمقدار ثلاثة أبيات باب أسماء المحلات وهن سبع سمين بذلك لأن من كنا معه أحللنه حيث فراض يعني الزندة والفأس والشفرة والقدرة وفراغ حتى آخر. باب أسماء المؤنسات الفرس والسيف والرمح والبيضة والترس والقوس قال الشاعر فيهم ولست بزميلة نأنأ خفي إذا ركب العود عودا ولكنني أجمع المؤنسات إذا مر رجال استخف الحديد قوله إذا ركب العود عودا يعني إذا ركب السهم القوس والزميلة الكسلان والنأنأ الضعيف باب أثناء يوم الْجُمُعَةِ السبعة يقال لِأَحَدٍ أول وللاثنين أهون وأوهد وللثلاثة جبار وللأربعاء جبار ودبار وللخميس مؤنس وهو يوم ترفع فيه الْأَعْمَالُ واليوم الْجُمُعَةِ عَرُوبَةٌ وهي الرحمة واليوم السبت شيار وشيار وهو يوم الفراغ لأن ابتداء الخلق والله أعلم كان في الأحد وآخره يوم الجمعة ولم يكن في السبت خلق باب أسماء الشهور يقال للمحرم مؤتمر ولصفر ناجر ولربيع الأول خوان وقوان ولربيع الآخر وضصان ووبصان ولجماد الأولى الحنين ولجماد الآخرة ربا وربة ولرجب الأصم ومنصل الأسنة ولشعبان عادل ولرمضان ناسق ولشوال وعل ولذي القعدة ورنة ولذي الحجة برك والميمون باب أسماء ليالي الشهر ثلاث غرر وثلاث نفل وثلاث تسع وثلاث عشر وثلاث بيض وثلاث درع وثلاث ظلم فراغ باب اسماء أجزاء الليل وهي خمسة الرابع والخامس ويعفور وقدر باب أسماء أبناء فارس بالبلدان فراغ بالشام الجراجمة وبالكوفة الأحامرة فراغ وباليمن الأبناء ويقال لهم الأحرار قال الأحرار من فارس إلى حام ونسله فهذا من العجب باب اسماء ريش الجناح فراغ. عشرون ريشة من الرأس إلى الذنب أربع قدامى وقوادم وأربع فراغ وأربع أباهر وأربع خواف وأربع خلا باب أسماء الرباب وهم ستة سموا بذلك لأنهم أدخلوا أيديهم في رب وتحالفوا وهم سيم وعدي وعقل وثور وضبتوا وأضحلوا ويقال أضحلوا اسم جبل ثم به كما قيل في رعين وهو أيضا اسم جبل سميت به القبيلة وخسعم جبل سميت به القبيلة قال الأسود بن يعفر أهل الخورنق والسدير وبارق والقصر بالصرفات من سندان ومدحج أكمة سميت بها القبيلة والقرافة والكلاع والزبد يقال إنها مواضع سميت هذه القبائل بها وغثان ماء نزل فيه القبيلة قال حسان الأز نسبةنا والماء غثان وتغلب امرأة نسبة إليها القبيلة قال جرير إذا ما شدت الرأس مني بمشوذ فغيت مني تغلب بنث وايلي المشوذ الشديد الإصابة بالعين والجميع المشاول باب الإصابة بالعين الأشوه الشديد الإصابة بالعين والمرأة شوها بين الشوى ويقال لا تشوه علي أي تصبني بعين ورجل شاه البصّر وشائه البصر إذا كان سريع الإصابة بالعين ويقال نجأته بعين أصبته بها وهو رجل نجوء العين على مثال فعول ونجوء العين على مثال فعول ونجع العين على مثال قراغ شديد الإصابة بالعين ويقال رجل كذا العين وامرأة فراق وهما الشديد الإصابة بالعين باب القياسة والذجر والفأل والتطير يقال للقائف هو يقف الأثر ويقوف ويقتاف ويقتفر ويتقفر قال صخر الغي فإني عن تقفركم مكيث وكذلك التأبين وقد أبن الأثر إذا تتبعه طرق. قال أوس بن حجر يصف الحمار يقول له الرؤون هذاك راكب يؤبن شخصا فوق علياء واقفه والطرق بالحصى للزجر قال لبيد لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه ويقال للخطين الذين يخطوهما الخطاف ثم يزجر ابن عيان. فإذا زجرهما قال ابن عيان أسرع البيان. قال الراعي وذكر قذحا وأصرع الطاف إذا راح ربه غد ابن في الشواء المضاحي. يقول إذا راح صاحب هذا القذب به علم أنه يخرج فائزا. فإذا قمر أتى بالشواء فرواح صاحبه به ذليل على الشواء كدلالة ابن عيان والفأل في الخير والصيرة في الشر وجمع الفأل فقول وقد تفائل تفاؤلا وتطير تطيرا وتكهن تكاهلا والحلوان أجر الكاهن على كهانته قال أوس بن حجر كأني حلوت الشعر حين مدحته ململمة غبراء يبسا بلالها ويروى صفى صخرة صماء فجعل الشعر حلوانا وقد حلوته أحلوه وقال علقمة بن عبده فمن احلوه أحلوه رحلي وناقتي يبلغ عني الشعر إذ مات فجعل الرشوة حلوانا وأما قول المرأة لزوجها لا يأخذ الحلوان من بناتيا فإنه ان يأخذ الرجل مهر ابنته فيأكله ويقال لرجل حلو يحلو الناس أن يعطيهم وأما البسله فهي أجر الراقي والرتيمة والرتمة وجمعها رتم هو الخيط الذي يربطه الرجل في إصراعه يستغفر به الحاجة وقد أرتمت الرجل إرتاما إذا صنعت به ذلك وكان أحد إذا أراد سفرا عقد خيطا في ساق شجرة ثم خرج لوجهه فإذا رجع من سفره نظر إلى ذلك الخيط فإن وجده معقودا علم أن امرأته على العهد وإن فراغ طويل واحدها سرر والأثارير فراغ الأسرة قال الاعشى انظر إلى كف وأسرارها هل أنت إن أو عدتني ضائري الشطرة الأول فهي اليسرة وهي تستحبه وكانوا يضربون بالقباح فراغ خير وشر وكانوا يتطيرون بوقوع الغراب على شجر الغرب فراغ الغرب من الغربة وكذلك إذا وقع على شجر البان للبيت فراغ على شجر الثوم للدوام قال توبة بن الحمير لليلى الأخيالية ألا يا غراب البين ما لك كلما تذكرت ليلى أن تموث فصائح على غربة أو فوق أغصان بانة تهيم بليلى برحتك البوارح فهلا على دوم وقعت ولم تقع على البان اجرى فوق حلقك ذابح ولبعضهم رأيت غرابا واقعا فوق بانة ينكف أعلى ريشه ويطاير فقلت ودمع العين تجري غروبه على النحر للنهدي هل أنت زاجر فقال غراب باغتراب من النوى يطير ببين من حديد تحاذره فما أقوف النهدي لله دره وأجره للطير لا عز ناصره وكانوا يتطيرون بالضد المكسور القرن وبالغراب السانح والبارح والقعيد والنقيح. فالسانح ما ولاك ما والبارح ما ولاك ما يسره والقعيد ما أتاك من ورائك والنصيح ما استقبله من قوله كيس قعيد كالوشيجة أعظبه وقال الكومين ولا أنا ممن يزدر الطير همه أصاح غراب أن تعرض سعلب ولا الثانحات البارحات عشية أمر سليم القرن أمر أم أعظبه وكانوا يتصيرون بالعفاس ونحوه. يقال كذف الرجل يكذف كذفا إذا عفته. قال أبو الزبير: فلو أنني كنت السليم لعزتني سريعا ولم تحدث عني الكوادس. وكانوا يتيمنون بالأرنب إذا انتفجن. ويقال للذي يتصير الخطار. قال خصيم بن عدي. وليس بهياب إذا شد رحله يقول عدان اليوم واق وحاتم ولكنه يمضي على ذاك مقدما إذا صد عن تلك الهنات الخسارم الواقي الصرد والحاتم الغراب سمي بذلك لأنه عندهم يحتم بالفراق وقال المرقش من بني سدوس طال التواء بمأرب وعلمت أني غير رائم يا رب باف من بني ذهل وقاعدة وقائم ومشققات للجيوب كأنهن فراغ من مبلغ عوف بن لأي حيث كان من الأقاوم لا يمنعنك من بغاء الخير كعقاد السماء وللتشاؤم والعطاس ولا وللت يمن بالمقاسم ولقد غدوت وكنت لا اغدو على واق وحاكم فإذا الأشائم كالأيام والأيائم كالأشائم وكذاك لا خير ولا شر على أحد بدائم قد خط ذلك في الزبور الأوليات القدائم الزبور والزبر الكتب والزبور أيضا جمع زبر وهي الحجارة وكانوا يكتبون الحكم في الحجارة وقوله ولا تيمن بالمقاسم القسام الحسن يقال منه رجل قسيم وامرأة قسيمة ويقال للوجه نفسه القسيمة والجميع القسيمات كأنهم يسمونه بذلك إذا كان حسنا يشتق له اسم من القسام قال حريث بن محفظ كأن جنانيرا على قسماتهم وإن كان قد شف الوجوه نقاءه وقال علباء بن أرقم اليسكري يذكر امرأة فيوما توافين بوجه مقسم كأن ضبية تعطوا إلى ناظر السلم وقوله بالمقاسم بالميم جمع على غير قياس كقولهم المقاليد جمع اقليد والمذاكير جمع ذكر والمحاسن من الحسن والمساوي من السوء ويقال فيه ملامح من أبيه من اللمح وكانوا يتيمنون بالرجل الحسن الوجه ويتشائمون بالقبيح الوجه وحدثنا أبو يوسف الأصبهاني قال حدثني محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا الأصمعي قال سمعت سعيد بن سلم بن قتيبة يحدث عن أبيه سلم قال لا ينبغي لأحد أن يتطير من شيء خرجت حاجا وفي إبلي ناقة لنا كريمة فنزلنا منزلا فلما أصبحنا قيل لي إن الناقة قد فرقت فراض خرجت في أثرها فلما برزت فأذا, فإذا أنا برجل يقول فلئن بعثت لهم بغاة ما البغات بواجدين فراز. وأردت أن أرجع ثم مضيت فانتهيت إلى أكمة وإذا فراغ يلفي مطالع الاكام فراغ وأردت أن أرجع ثم مضيت فإذا برجل قد محشته فراغ بمحاسن وجهه في شبيبته فهو مشوه الخلق فراغ وأردت أن أرجع ثم مضيت فاستقبلني رجل فقلت فراغ أحسست ناقة من صفتها كذا وكذا فقال ها تيك قد وضعت فراغ ولدها فلا ينبغي لأحد ان يتطير من شيء تم كتاب المنتخب من غريب كلام العرب والحمد لله على عونه وإحسانه وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وجدت في آخر الأصل الذي نسخت هذا الكتاب ما نصه نسخت كتابي هذا ونقلت حواشيه من أصل كان في غاية الصحة والإتقان فيه مكتوب بخط ناسخه فراغ كذا وجدت فراغ نسخت عن أبي هذا ونقلت حواشيه من أصل الفقيه القاضي العالم الأوحد أبي الوليد الوقشي رحمه الله المكتوب متنا وفررا بخطه رحمه الله وكان في غاية الصحة والإفقان وقابلته بالأصل المذكور مرتين وقد قابلت أنا هذا الكتاب من النسخة المذكورة جهد الاستطاعة فصح والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد واله انتهى ما وجد والحمد لله على التمام انتهى بحمد الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى